بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوت العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأممين رسولا منهم يسلو عليهم آياته ويذكيهم وَيُذَكِّرُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أكثارا بئت مثل القوم الذين كذبوا بآيات والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا وَأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ جَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ جُولِ النَّاسِ فتمنوا, فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِكِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اتَّبَعَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ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 وَإِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَانْصَبْ إِلَيْهَا وَتَرَكْ قِرَاءَةَ الْإِيمَانِ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ